يا لها من ذكرى جميلة في ليال مباركة فضيلة نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا وأن يعيدها علينا أعواماً وأزمنة مديدة وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الكويت للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 53 ثلاثة سبعة واحد ثلاثة الهندسة الصوتية أحمد الحاتي ومن التقديم بشار العيسى ونحذر من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته